قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشل فآمنا به ولن نشرك جربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبته ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا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 وأنه كان رجال من الإنس يعودون برجال من الجن فزادوه رهقا وأنهم ظنوا كما ظننتم أن لن الله أحدا وأننا لمسنا السماء فوجدناها مليت حرسا شديدا وشهبا وَأَنَّا كُنَّا نَقَعُدُ مِنْهَا مقاعد بِالسَّمْعِ فَمَنْ يستمع الْآنَ يَجِرْلَهُ شِهَابًا رَصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْمِعَ شَرٌ أُرِيدًا وَنَا فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَيْهِمْ رَبُهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا مِنَّا صَالِقٌ وَمِنَّا دُنَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقًا قِذَ وأننا أضلنا أن لن نعجز الطعام في الأرض ولن نعجزهم هربا وأننا لما سمعنا المذا آمنا به فمن يؤمن لربه فلا يخاط بخسا ولا رهقا وأننا منا القاسطون فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا وأما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا وأن لم يستطاموا على الطريقة لأسميناه الماء غدقا لنفتنهم فيه ومن يعرض عن ذكر ربه يسلكه على من صعدا وأن المساجد لله فلا تدهروا مع الله أحدا وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ كَادُوا يَدْعُونَنَّ عَلَيْهِ لَبَداً وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَداً وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُمْ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لبدى قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا قل إني لا أبرك لكم ضر ولا رشدا قل إني لن يجيلني من الله أحد ولن أجل من دونه ملتحدا إلا بلاغا يُرْسَالَتِهِ وَمَن يَعْصِهِ فَإِنَّ لَهُ نَارًا جَنَّبًا مَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا حَتَّى إِذَا رَأَ مَا يعدون فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرَهُ وَأَقَلُّ عَدَدًا قل إن أدري أقريب ما توعدون أم يجعل له ربي أمدا عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحد إلا من التبا من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلبه رصدا ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط بما لديهم وأحصى كل شيء عددا يا أيها المزمل قم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليل نصفه أم ينقص منه قليل أو زد عليه ورد بالقرآن تبتلا إنا سنرتي عليك قولا تقيلا إن ناشية الليل هي أشد وطم وأقوى مطيلا إن فِي النَّهَارِ النهار سبحا طليلا واذكر اسم ربك وتبتل إليه تمثيلا رب المشرق والمرر بلا إله إلا هو فاتخذه وكيلا واصبر على ما يقولون وهجرهم هجرا جميلا وذرني والمكذبين أولينا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 فكيف تتقون إن كفرت اليوم يجعل الملدان شيبة السماء موقون به كنوعده مفعولا إن هذه تبشر فمن شاء أتخذ فمن شاء إلى وبي سبيله إن ربك يعلم أنك تقوم أدنا من ثلثة الليل ونصفه وثلثة وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لا تغسوه فتاب عليكم ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من قبل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر من رب تم صلاتي واعاده ذكرك الله قولا حسنا وما تقدموا لنا انفسكم من خير تجدوه عند الله مما هو خير وهو اعظم اجرا الله إن الله غفور رحيم يا ايها تَكْبِرُ وَيَدِيَابَكَ فَطَمِرُ وَالْمُنْذَفَهَجُ ولا تَمْنُ تَسْتَكْتِمْ وَلِرَبِّكَ فَاصْمُمْ بَيْنَنَا نُقْرِئُ إِنَّا قُو فَذَلِكَ الْيَوْمَ ذِي يَوْمٍ عَصِيرٍ عَلَى الْكَافِرِينَ غَيْرُ يَسِيرٍ ذَرْنِي مَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا وَجَعَلْتُ وبنين شهودا لَهُ مَالًا لَمْ نَدُدًا وَبَنِينَ شُمًا ثم لَهُ أن أزيد يَطْمَعُ أَنْ أَزِيدَ كَلَّا إِنَّ كان لآياتنا عيلا سأرهبهم صعودا إنه فكر وفدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم, ثم, ثم عرس وقصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يقتر إن هذا إلا قول البشر سأصله سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تضر لوحة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فدنة للذين كفروا إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يزداد الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرضوا والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يقول الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقبر والليل إذ أذبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء أمكم أن تقدم أو يتأخر كل نجزهم بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سبكتهم في سقر قالوا لم نكن المصلين ولم نكن طعموا المسكين وكنا نقوض مع الخائرين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم كمر مستنفرة طرت من قصورة بل يريد كل مرئ منهم أن يعتار صفقا منشرة كلا بل لا يخافون الآفرة كلا إنه تذكر فما شاء ذكر وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسن الإنسان أن نجمع عظامة فلا قادر على أن نسوي بلاله بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيام يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقبر يقول الإنسان يومئذ أين المقر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ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 فَإِذَا قَرَّنَا مُفَتَّحَ الْقُرآنَ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانًا كَلَّا بَلْ تُقِفُونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ وَجُوْوُهُ يَوْمَ إِذِ النَّاظِرَ إِلَى رَبِّنَا نَاظِرَ وَجُوْوُهُ يَوْمَ إِذِ الْبَاسِرَ أَظْنُ أَيْنِ يُفْعَلَ بِهَا فَقَرَّ كَلَّا إِلَى بَلَغَتِ الْتَرَاقِ وَقِيلَ من فَتِيمٌ وَعَنَّ مَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالتَّفَتَّ السَّاقُ مِسَاءَ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ للمَسَاءِ فَلَا صَدَّقَ وَلَا صَلَّى وَلَكِنَّهُ كَذَّبَ وَتَوَلَّى ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى أَهْلِهِ يَتَمَطَّأ أَوْلَا لَكَ فَأُولَا ثُمَّ أَوْلَا لَكَ فَأُولَا أَيَحْصُلُ الْإِيثَارُ سَنُأيْطَرُكَ سُدَا أَلَمْ يَكُنْ كَوْنُ فَتًّا مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَى ثُمَّ جَعَلَ عَذْرَ فَتًّا منه فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَى أَلَيْسَ بِذَلِكَ قَادِر̩ عَلى أَن يُحْيِيَ الْمَوْتَى هَلْ أَطَّلَ أَهْلًا لَّيَكُونَ شَيْءٌ مَّذْكُورًا إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن نُّطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَّبْتَلِيهِ فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا إِنَّ هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وإما كَفُورًا إِنَّ أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَلَاسِلَ وَأَغْلَالًا وَسَعِيرًا إِنَّ الْأَبْرَارَ يَشْرَبُونَ مِن كَأْسٍ كان مِزَاجُهَا إن الابرار يشربون من كأس كان ميزانها كفورا عين يشرب بها عباد الله عين يشرب عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالندر ويقاطعون يوما كان شربه مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا وإنا نفاق من ربنا يوما عروسا قمطنيرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسنورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكين فيها على الأوارك لا يرون فيها شمس ولا زمهريرا ودانية عليهم وذللت كتوقها تدليلا ويطاف عليهم بآلية من فرقة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فرقة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان رزاجها زهن جديلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويقوف عليهم الله مخلد إذا رأيتهم حسرتهم منفورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم فياب في سنرس خضروا واستبرقوا وقلوا مِنْ من فره وسقاهم شَرَابًا شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعلكم نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاشبر لحكم ربك ولا تتع منهم آثما او كفورا واذكر اسم ربك بقرة واصيلا ومن الليل فاسبر له وسبحه ليلا طبيلا إن هؤلاء عجل العاجلة ويدعون وراءهم يوما فطيلا نحن خلقنا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 والمرسلات غرفا فالعاصفات عصر والناشرات نشر فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نقرا إنما تعدون الواقع فإذا النجوم طلست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نصفت وإذا الرسل أفقتت لأي يوم أجلت ليوم الحصير وما أدراك ما يوم الفصل ويلو يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفع من مجرمين ويلو يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهن فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويلو يومئذ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 وإنها ترمي بشرن كالخصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينققون ولا يؤذن لهم فيعتدر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم والأول فإنه كان لكم كذب فكيد وإلوي يومئذ للمكذبين إن المتقين في غلال وعيون وفواتها مما يشتهون كلوا الشبه ليأم بما كنتم تعملون إن كذلك أجز المحسنين وإلوي يومئذ للمكذبين كلوا الدعاء